ما حكم استخدام معجون الأسنان بالنسبة للصائم؟ معجون الأسنان هو في الحقيقة لا يفطر لكن ينبغي الحذر منه. لماذا؟ لأنه له منفذ قوي قد يدخل إلى الجوف لأن له طعم. ولذاك أنا أنصح الصائم أن يعني يستخدم معجون الأسنان قبل الفجر مثلاً وبعد المغرب. أثناء النهار يستخدم فرشة الأسنان بدون المعجون لأن المراد هو تنظيف الأسنان يعني مع الماء فالمعجون هو في الأصل لا يعني نقول بأنه مفطر لكن يعني هناك شبهة في الحقيقة لأنه قد يدخل الطعم الموجود في هذا المعجون داخل الجوف فالأولى الابتعاد عنه بخلاف السواك فإن السواك حتى وإن نزل شيء من الطعم لأن هذا أمر طبيعي وقد استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا السواك اللي فيه شيء من الأطعمة فهذا لابد من امتناعا